نحن في <تصفيق> قرى بلعب كل بلعب بلعب بلعب بلعب بلعب بلعب اوه اتعينا من قسم المربوضي ولا نفع الا قسم المربوضي فالمخبول هو الصوحيح والحق لنبع الحقيق وكل ما مشهد صحيحة هو من الوصول الآن بنحض العقلي والضابطي او منه شهود ولا عين، فإن فقط ضرب الحسن، لذلك إن كان ضعف ورثة، مطبق تاريخ ها اذا في هي قال فقد شرط من شروط القبلي هو ايه بتضمن التصل تبع يعني فقد انقطاع ما هو انقطاع في كان هو ده بعد فقد القوه طبق اذا الشرط تحت اي مسمى هذا الشرط بالذات هو انقطاع تحت اي مسمى تحت من من أول إساس كالمرسة أو من إساس الجاسة المصادر كالمرسة والمعادة أو كالساس كالكطاع أي مصادر ووضعتم من إساس فلو قد أستردت شرط الأبو منه هو والمصادر هذا قد يسميه بعيدا إذا روحك. لأنه ليس عجبك. ليس تأمينك. ليس كبكة. ليس باضحك. ليس نفسنا. خذك. حذبه وتغيره. وهذه الآياتات التي توجد للواضي لا أحسن بالإثناس. وإننا هذا العجب وهذه ده فالتالي هو العدد من قصر إنما يوضي هذه النيه للراوة. إذن هناك العيدة تفضح في الناس ككل وماذا يعني تفضح به للراوة على جهة الحقور. من جهة عدده من جهة ضغره من جهة ضغره من جهة ضغره من حواره من الفكرة. ولا يمكن التأويل والجنب إلى المعارف. لماذا ايه؟ شاد؟ شاد؟ او فيه عدة التطرق. فأسوش الحديث على هذا التطرق في ذكره بأي في هذه عدة هذه العلم؟ سواء عدة الضلحة والإثنان أو الضلحة الضلحة أو الضلحة الضلحة من والعلم؟ في هذا تلف هذا الحديث ايه هذا الحديث صحيح اذا الطرق متعدده يمكن ان يرتبي بها الحديث من ناحيه الفرض او اذا تكلمت فيقوم تعقد الطرق جدر تضعف قوتي في الحديث بعد الطرق لماذا تتوسر هذه السرورة والمهارة؟ تشوف تستمتعين بطبع؟ أولاً من هذه مركبة تضارك في الضغط لأنك تتوسر هذه وهذا السرورة على هذا السحوى أو في حيث كثيرة وهذا السرورة متعبول يتبقى كما لم يكن السرورة إذا تكلفت هذه الشو في حديث أو في أي حديث فلا بد ينزل صدر من الرأس لتبين المقصود يتبين المرد لتبين المرد والمقصود يطلب أنواع مذعورة كثرة حتى بعض رضوان العلمي بخمسين وستين نوعاً طريداً في المصر إلى كل بعيدة في الإثمان يأخذ إثماً معيناً وإلى المنكر مرضوط الشاج مرضوط أطلع مرضوط المنكر مرضوط النعمة مرضوط من إيه؟ من التي يمكن ان اجمعها بلغة واحد انها حدث ايه بغير. او اعلم بغداد. او احد اخبار مخلصة. لكن المؤان اللي اللي رفت بعده الدقيق للرب هو لما تضع رفتها لها. او في اي سورة البقرة. قالوا من إمامنا عن سورة البقرة هو من الصدور في سورة حديث من الحذرين. الذي لا يكثر في سورة حديث حذر من ذلك أولى من الصدور حديثين. Jeg sagde til ham, at han skulle the til قالوا قلت هو كل طريق ما لقصده واحدة للصفات الصحة او افضل افضل في افضل كان في نعيد الى الموضوع والنحلوق واشياء المعلق طريق مرضى من قضع وهي حتى قال انها اكبر طريقها افضل. الامان ابن كثير قبل ان يحفظوا الى ذكري أنواع الضالث تطورها إلى وضعهم في قويتين في دائرة صعف التي جلت المطاعة. الشرط الأول أن يكون الزناد مطورا لتفيه انقطاع. لتفيه انقطاع. والشرط الثاني أن يكون هذا المطور مرفوعا بالمين إلى نهاية المطاعة. فرعين يقول هذا هذا المطاعة. أو هذا سلام مطلع. في مطلع ولا بدأ يتعين من قول النبي عليه الصلاة والله. القبيل خالف الحاكم بداية. هو ما اتطرر إذ إلى هو ما اتطرر إذ نادوه. ولا نكتش في مين؟ الحاكم. ولكنه خالف الحاكم قال إلى إلى منتهى يعني يعني كل كلامه من المفارقات. توقفوا للحظ أن يعلم القرآن أو في تعبيرات جوئية، أثبت أن الفائز كان يجب أن يكون خطة صارمة ولا يشتت وجهيهم بخطوط أخرى. لذلك هذا ما تقوله بقى؟ قام بالخلافة. نعم، وحتى مع الضرب تعرف ذلك. حتى مع الضرب أن أي ويوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فهو كانت مطورة او ايه اذا أو في الشرق ده خلص خلص خلص يعني هو الحديث المسند لا يجب فيه للتطاق لا يجب فيه للتطاق ويجب أن ان علماء الحديث ذي الحمد بن حضر قولهم قولك الحديث هو بالتطاق مسندا ضعيف مضاعيف للتطاق بين خلال وكلاه اول فريق رؤيه فكر يعني هو متضارب ها بالنى الموضوع تفتكر ايه تفتكر ولا ده في فكر كده كانت فكرنا في في الموضوع كده الموضوع كان بينه اما فهذه الأكوال ثلاثة بالتعريف المساعدة تعريف الثالث تعريف, تعريف المصور الثالث ما نقدر سمع تطبع غيره كالتعريف التعريف الأول هو نتصل إسلامه إلى النبي عليه الصلاة والثلاث وهذا تعريف إلى جبه هنا مرفوعاً وماثوباً. الغبوض الذي قاله الحديث المثبت هو ما اصطرر إلى الانتهاء. يعني كان هذا الصلاح ولن تبقى الكلام مين؟ الكلام غيره. الكلام الغير من أكلان ريح. أكلان ريح. أكلان ريح. الصحابة والسوحين ومن دولار. ابن عبدالله نقل سعيفاً سريطاً عن غيره ولكنه انتبقاه لأنه لم ينفققه. فقال هو الضروري عن النبي على الصلاة وقال هذا الوقت ماشي فوقك المتطفل أو, أو مطبع ويقال في هذا الصف الثاني الاثنين أكثر تقول رفع كيف هذا؟ دي كلها من باب النظر الضغط من دمين النظر للحجر لكن عند العمل أبدأ الخطوط بذلك تداري من حذر للحجر وكنع بذلك وكل منهم يتداري من حذر للحجر وذلك الثلاثة لو كيش علاج مستوى زي رأس زي مصور حظر الحجر مستوى زي نجاة والخطوط الحجر حظر الحجر فهذا الشيء المكان هو ما تقصي إن الشيء المكان أو المحافظ المكان على وضع حد تعرفه عين لمعلومة تبت وحيل عندهم بخبر. وبي بخبر زي ما تقول المقطور والرط عند وضع تعرفه حد الكلمة يتعاكب مع بعض. طيب وعند العلم كل من يتسانح في رأييه وربما تهتملنا زال الطاحبين ربما تهتملنا زال الطاحبين فعجلكم في عرفي المطلوب إذا كنت عليها من دفع أسوار وإنه في وضع حق وبعرف معي بكل نوع من أجلنا نسكر إنما هذه تلزمك مدومة أكيدا عليها عندما افضالات اذا عرفت اتخذ مذلك الذكية العامة لا? ما فيش. طيب العلم. فهي الان هو المتصل. طب المتصل ده يكون مزدد. المتصل اذا كان مرفوع يكون مصدع على ماذا فيه. على ماذا؟ لكن طب ان كانش مرفوع النابي علم ما كنت متصل. اذا كنت مصد على ماذا فيه. الخطير. على ماذا فيه? الخطير. وإذا كان مرفوع الى طبيع عليه الصلاة والسلام لا يكون لهم هل يكون ممتطع? على بذلك العدوان يكون ايه؟ تخطيصات هل يكون ممتطعه؟ لا لابا لا. فيه خطاع تمتين فيه الخطاع أن القطاع ضب الاخطاع فتها شكل ممتطع الشكل قال الممتطعين رصايا المبتوع المتغير او المستقل كذلك المتغير او وهو الذي يثني الانتاج ولا القطاع يعني ثلاثه دول القطاع هو هو فيه. هو ما يتكلم عن بعض، راوي، أو عن الإثبات، وإنما هو عن بعيد يفرّد، إلا أن الراوي فلان الذي أمر الله أن يجازي، يبقى أنا مثل أولها بالخير، بعدين ما نعرفه فاا فخلينا نحكي عن موضوع الطبيخ وموضوع وضويع وضويع طبعاً بس العدة مكتشوف من من السبعة أو الست من الناس إنها تنسو وتحسوا بالعيب ما هو بسبب تعليم ما هو فالأحاديث من سبب الطبيخ والنصول الذي ينفع الطبيخ طبعاً وأي نوع من أنواع من هذا النفطور وضحان. فتعال من مرفوح. فهذا طيب يا سيدي سمع النبي على الفرا وصنعوه اذا الفطر والطعم غني كده يروح الصحابي بتاعه كده يبقى ده لان ان الصحاب يبقى هذا اللي كده قبل الخطاب لانه فيا الصحابه موجوده ولا لا لا انا بقول حديث ضعيف راوي مرفوع كضعيف ضعفه لأننا مجدور الزهري في الثمع المميز. هل تبع من صحابه ولا من تابعه؟ دموط الثاني يسمع من التابع والتابع الثالث يسمع من التابع الثالث والتابع الثالث من, التالي. والتابع التالي من الرابع. لأجي التبنيه نوره المدفت هو رواية الاخرام تعظم عن مين؟ عن فعله. يعني انت بص لأي في حديث ما بين الزهري وبين الاخرى او خمسة هلالك تزورت المرأة ولا تزورت المرأة ولا تزورت من الصحاب لم اننا اصبعوا من إن عن صابعي العبد عن صحابي عن كل دول محبوثين كل دول محبوثين دولاي الجادة تقول لي ايه? قال السؤال الكلان كذلك الكلام وعدو قول لي ده تشكوا ورقات ولا تراخيص خروج... او كلام طلعت من فين في الموضوع ده كان في فلوس من فين بالظبط بحيث بقى كلام فلان ابص بقى بين الكلام ده وبين صح مع أن ذلك كان بإمكاني أن يسمع مباشرة من قبل السلام لذيماً أخذ هذا السلام بإيه؟ بلدود قبل أن ينشر ويهتم ويسعد إلى قيل هذا السلام ويسمع أنه مباشرة بلدود ورجع إلى الدود وتمع الواحد على السلام على السلام على الرابع عن مين على خيال السلام. فالعيزة أقول الخريف المقروح هو ما تغيط إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء تغيط من قولك أو من من قولك أو مين أو من فعلك ويقول أو في ذلك إن يجب أي نوع من أنواع السفاة يعني ربي دولد المخاري قال آه قبي عليه وسلم كيف يصدر في الواقع؟ بين منه ولا خمسة؟ بحوة وكان حالة يقول ايه؟ اوز الحديث مرصورة ولا اكبر بعيد قد تولي بعيد ايه؟ اوز يستعليه؟ لابا حديث ايه؟ معنى اثنان ايه؟ معنى إيه ها؟ ففي حالة يقول اثنان ايه؟ إثنان وإن كان نفسه واحد. ليه؟ لأن هذا الكلام مجيسا وجده عبدالجان. نوتي جائدون من قوله. لذلك يعلمنا انساء تكون يفعل فيه وشوف وشوف فيه. كان حديث مطلوق. من تحت جديد السلام لكن هقول لك على حاجه فين الاختلاف بينه وبين الكوري؟ اوك ماشي طيب كان هذا تصريح استعاده الطلب لانه لو ما بتغني معتبر ولا يعني او ما عرفش المقصود الاقصد فين النجاه اللي لا يشترط فيه الانتصال لكن شارك الشجار عليه الصلاة القوي أول بعيد الخطوية بعد ذلك الثالث أخ قال لك المركوح هو ما لدينا هو ثلاثة مقوعة واحتشار يكون المركوح مرتفع فقالوا وما اخضر فيه اللحافظ عن النبي عليه الصلاة والحقيقة بالطبع هذا تجهدها؟ يعني النحاول وماذا تجهدها؟ ابن عبد النفوح هو رضيك للنبي عليه الصلاة فوارد ضخي النبي او ينبيه صلاة. ماذا؟ طيب ماذا؟ اما ان اطلق لفظ الموقوف ومصطلح الموقوف ومنه ان توطيده يعني هو هذا كلام او هذا كلام على خلاف فهي اطلق القول بان هذا الموقوف يبقى موضع يكون القول ومين هذا الكلام موقوفي على الورب الورب ال Vielم من لا لأن أو عند الل يعني على مصحابه وعند النجلة لا ، يا ما دك CeSA بلا فتدك طبيع eliminatesات المرين 就دokay او الكمترين او اماملذات او شيخ او عالب او لكن عند البطلة يعني ان الخاضر هذا التنميم قال يعني اذا افلطه ومسلطه يبقى افلطه ولو تعمل من دون صحابة الا مقيدا. او هذا كلام مصروف على الجمهور. هذا كلام مصروف على سعيد المسيح. هذا كلام على الشافعين على اخر محمد ماشي لكن لو كان الخلط sangat كمان وأمرك هذا كلام ماضي بك طيب ل ليه الصحاب Agla طوال عند الله مصه serpent يعرفنا ت aggeme ang spots وعند المسئل كيب الله الرحمن و وبت기로 متوسط! أمر, أمر. زين ما هو؟ إذا هو إنسان؟ هو إنسان. ولكن في نهاية كل سنين التي طاي وطعن كيلو متر و ولكن في نهاية كل سنتين طاي وطعن كيلو أو ثمانية و أربعين متر إذا برد عليه مطروح و سن طيب. ولكن إحنا أن يكون فكذلك لا يجب أن يكون الموضوع مختلف ولا ينفق. حول هذا سبب موضوع على عمر ولا ينفق. موضوع على عمر. ليه؟ لأنه مزمد من ومنسوب من ليه. لمرض هذا المقطاع جديد. الذي لا ينفق بالنسبة. هذا الموضوع من الصلاة أزحاراً بل ومحارم منكوله. يسمونه بين أسر. يفرقون بينه وبين الحبيب. وينفرقون بينه وبين الخبر. وينفرقون بينه وبين الطندة. في المصطلحات لا تتمي. يقول الطندة هو, بينا بينا هو بينا يقولون يقولون حبيب. إنك لا تفهمه. ايه فالله فالحديث هو ما قاله المريء عليه الصلاة والأسر هو ما قاله الصحابة. ثم كيف ترفتلي بيه آه. يعني فلان اسر. فلان اسر. اسر عين محمق وان محمق وما يعني مشترم بعيد, بعيد من الأمر مشترم بعيد من الأمر تقول لك مش أكل لا ما ريولك إخباري كل يعني يعني لك إشتغاله بالأخبار والسير والمراج والرضواء الغيرية مش خد لا يجب بعد ما تدخل في هذه المعركة الحبيه التي ثبت وضع الحب لكل انما التعريفات الحبيب انه القن الخبر تلي بينه كل العلاقات اشتلت في وضع حد معين ويوما اكثر استعاده اشمل ووهما قوي يعني هوا الخبر ينطق على الحبيب ووضع الحد والله نظر كل حديث خبر وكل أثر خبر إذا الخبر عام من الخريط وعمل منه مراجع هي طالت أجل بكما الأثر مثل شيء الأثر هي مروية الأولى سواء كانت مفروعة ومفروعة وبالتالي يكون الأثر من عن من ما خبر واحدة قلت لك الخبر هذا مخصوص لا يشعر غيره لأنه عند أطلق لك الخبر إنما يراد به المراج والسياة لا يراج به لا يراج به الآخر وليك إن الخبر في مقابلة الآخر فالآخرين هو الذي يحصل بالسنة واللي ممكن تكوني بتعرفي اني اتصور طب القانون بيقول كلام كتابي عندي طباع عندي وضع حب انا اختلط وما فيش حب كده خالص ثاني يقول لك عايزين اربعه يقول عند العدد قال أبو دول حدثني خلال قال حدثني خلال قال حدثني خلال عن النبي عليه الصلاة والسلام قال كين وكين وكين وكين وفنان حدثه لكين وهذا خبر ضعيف خبر ازاي قولك وكين عند العمل قال الله هنستطيع المعارك اللي هكونا ايه اللي هكونا في بعض فيها بسبب ايه استعريفات وهو لاحظ لكل مسترح. يا عم دراء حديث مرفوع انه تقولوا ده. حديث مرفوع طيب مرفوع حديث بعيد ولكنه ماذا؟ هو الحديث ضعيف. يوهد يوهد يديد. وقد رواه ابو دولون. وقد روا هذا الاخر. هل لوهه الناب الضعيف. وما صر. هو مرفوع لكل مرفوع. انه جدوا الاخر لكامها لانه مأصور عن النبي عليه الصفحة. مش الحق. هذه التصرفات لا، ها؟ فعندما عند وضع حد معين يختلفون لفرض هذا الحد، شرط أن يكون جمعي مانع، جامع الأفراد مانع لكل غيره معه في دفع هذه الرسالة. لكن عند العمل تسمح رأسي. لكن حال وضع حد وفرض. ولا لا يفرق بين الأصل وبوصل يعرفه الخبر بمعنى الأصل ولا بمعنى الخبر وسنة بمعنى مقصود مرتفع مرتفع فتهر وهذا ذلك قال والله من الصميم هو, هو المقصود يعني كثير من الصحابة والمحققين أيضا أسرار وعذارب المصالح في القرآن الكريم إنما يسمونها مقصودا قال بل بلى عن الإضافة من القرآن أنه قال أمن صبر ما كان عن ومن عن الصحابة فإن إسم الله يجب الله فصبرتها نحن من جاء هذا ألوحنا اللي ومن هذا يسمي كثرة رواية كتاب الجمع لهذا بالسنن ولا كتاب الجمع الموقو يسمونه بالسنن ولا أطار. زي سنة أصل الصحاح زي سنة الصحاح هي ااا ابن كثير وغيره من هؤلاء بين المكوت والموق يسمونه بالسنن وين صار ابو ابو طه الصحافي بيحكي برنامج الله يعطيك ابو لي؟ بتقول على غير الصحافي؟ ايوه الصحاب لكن يموت هو مخطوع هو مخطوع هو هذا كلام مخطوع على ابن عيينة، هذا كلام مخطوع على ابن مبارس. على ال آخر بن حاذب لا مخطوع لأنه مخطوع او مفتوح على كلام أنك لو س atom يقينا لا هو قول النبي ولا وہا Además صحاب لا هو قول النبي ولا الذي ولا ينزل أن أكيدته بكله لكن لو أنت تأكد بكد مفتوح على مين يعني مين لآله فأنا, بقول لك فأنا بقول لك أقول لك على لكنه عند الإطلاق يعني أنه من قول رجل دون صحابي ماشي؟ إنما لو أنت قطع عند الإطلاق يعني قول صحابي طيب ما كان صحابي بلد جميع الفرنين يقول مأخوف على فلان على الظهري على تعين على الضغري على مقطوع ها طالب عاد مقطوع طيب مقطوع هل هذا او هذا الكلام مقطوع على وجهه نعم طب خلينا بقى بالمقطوع لو تقول بالضبط هذا المقطوع نعم اما المقطوع والمرفوض شايف ان اعرى منك ان مقلتك اضغري لو أن المفتوح هو المفتوح. بس. لكن لو قلت المفتوح, المفتوح هو المفتوح على التابعين قوما أو كعنا. أيضا إيه؟ خلال إذا هو إيه؟ على التابعين. يعني يعني التابعين هم من لألة. ومش التابعين. بس. لا التابعين ومن دونهم. الموقوع أو المقطوع هو المتشف أو المصبع أو ايه؟ أم المصبع بعد هو المصبع فلما صبع هو ايه؟ المصبع هو ايه؟ هو ما صبع من هو مجرد قطع، ها؟ والمقطع مرادك منه لمنقطع، هو أي؟ هو المقطع لو نصوره لقطعة غريب، وهذا ل. هو المقطع أما المقطع لا يمكن أن يقطع بالواقع إذا لم او منقطعين. فاذا كنت انا عرفته منقطع لانه هو ما تحصل لسهد راوية. ماشي? فهذا المقصوح وصل اليه متاصلا عن طريقه. منقطعا. عقا اليه. ابن فريه المنقطع عن هاولين. ولذلك من اعرف المقصوح لانه منقطع. اخطأ فريه. وانه هو ما يقصر لسهد راوية. ف. فوارك أخطوعاً وموقفاً أو مخطوعاً أو مخطوعاً إن أخطه إذا وما قالوا التروعين ومن دونهم بالطول والبحين فوارك أخططنا مغيرين أغير المفصلين نعم، وقد تكتب الشرطة واحدة ورد الصلاة فهم على قول التفاق على قول التفاق كنا نفعل أول ما يقولوا كذلك إِنَّ لَمْ تُنْكُوا إِلَى وَمَانِ النَّفِيِّةَ وَبَلَسُ يعني أقول لك إن الصحابة جاء لك لا ولا لك الصحابة هو قبل كنا كنا كنا ها؟ قولوا كلنا عيه علمية الفحابة بكلام جميل كلنا عيه السبيل عيه الفحابة كنا نقول كذا بخلاف قوم ايه؟ ماذا؟ طب فلو قالت كنا نقول كذا او نعلم كذا او نعلم كذا بكذا الكلام جال نقطة الله يقولها، هاه؟ إيش قرأت؟ هو في هذا البيت من العين في الرفع، الله سبحانه ما لم يذكر إلى يوم النبي صلى الله عليه وسلم يعني لابد أن يكون في فرض بين قول الصحابة كلنا نفعل تبع وبين الطوائف كلنا نفعل تبع على عهد النبي عليه الصلاة والسلام في جميع النبي عليه الصلاة أو النبي عليه الصلاة صح، فلنطلب الناس على سبيل تحاول النبي او كجاني النبي عليه لا. ان كانت لحكم مين انه تظهر كان ليه؟ لانه فالحكم مين قبيل يعني اعلم ان اسم مين حرية او عمرية او جهرية في لنريع من كل مستهل ماذا؟ ليس فتاولي كانت صحابة يقولون كم يحصل على الطاقة ليس أنا لو لديك فتاوليين كم يحصل كان غريبا؟ بقى أبو عامل يقول ألا الكامل ده مش فتاوليين ليه؟ قال لي ممكن الصحابة و في هل يحصل على الطاقة؟ لكن JUDY سنحذر فيها لا أفهم ماذا لو أنه أنه من خيار Обي بسجرة فقم إذا ألّا Actual يبقى فيمايسّهون Na في Palmi City لعمل ينكو في جانب ما Israelites أوقع أن هو طلع علينا وشأكب لعادة الحالة التي جاءت من الضمن قبالين في ذنب النبوة للنبوة ليه؟ لأنهم جاءوا على هذا الروم او هذا المزهر لأن الصحابة كنا نفعل كده على عادة مزيع السلام كنا نفعل يعني انا الصحابة كلنا كنا مزيعين على هذا i ما جميعي؟ ما جميعي؟ ما جميعي؟ ما جميعي؟ صح الله. يعني ما يجيب أنت يقول لم يجيب أنت يقول أمير تلك رسيان ويجيب على فلا ويجيب أنت. بأمر الوقت مضيفة؟ أمار الصحاب المرفوع. وحيلا لنا فقط. وحيلا لنا فقط. لنضغي المرفوع. فالصحابة لتنزيل صحابة للقرآن. صحابة الإسلام القرآن. هل تنزيل في تنزيل صحابة من في اي اي اي اي تنزيل عليهم. هذا وقال انا så kan vi komme til at bevare. er er من واضح الواضحين لفضل المجدد ومن الرغم من المجددد وصلنا ومن العرب. نسديد رائع التصوير قعد نقطة كيرا مغفر قرآن في القرآن. فما كان عنده يكون هو تابعه. اقول له اوه مخيب هو عنده الاخر. لكنه مخيب مخيب. ها? ولكنه مخيب فلا يمكنه مخيب مخيب. يكونه كل مخيب الوضع. صح او لا? وفي الحال بي انا اقول اكتب تعالى لابن العبدان هو الذي يصدر هو الاسم تتكلم عن لابد في معرفة تلك من واحد. الواحد كنت تجوى على المعرفة. ولا اذا الشرط الاول في تقليل اعتبار الكلام افوه لا خطم الرافع. انا بقول خطم الهاتف رسنا فوه. لو بي خطم مين? ليه? انه يعني اذا هذا كلام تمعت من النبي عوالكنا. واني نفتره فالصرع هو طيب إذا حتى يومنا الجهة في الصورة لأننا نرغب في صراحة مشاركة أولا تكون الأفضل في صحرة مشاركة تلكون المفاكرة المفاكرة ما عدنا يتبذل فيه بأحمد من الواحد ابن عباس يعرف حاجة في جنة يا سيدنا، لما عاد يقف الجنة وما فيها طعيم، يرثون فيه وما فيها عمرة، يرثون مصر، الكتاب، القرآن، الكتاب، شو متعمل؟ ما شف. في واقعه على بعض، بضعة، ما يمكن معه تسوق بعضهم، و الله ما شيء بين بعضه ما في موعود، أو ما في وعده يبقى انا بقول الكلمة عزيز محباس لن نرفعه ثلاثة بقول هذا فأنا رفعه بس انه مكملين لقصر رفعه لانه غيب اي محباس كما انا غيب عن مزموعكم ما. وبقول يا ابو في المحباس ايه محباس? بقول يا ابن محباس اتعاد من النبي عليه السلام. حسين? ما هذا? ما هذا الصحابي الذي قال هذا الكلام علم انه يأصله عن اهل الزوار، يعني ما علاقة له بالإسرائيل وما ذا رسلته بأبو الزوار؟ أنت بس بس بس بس بس بس معلوم ان النره الكتاب. جيد معظم. جيد عبار. معظم. الكتاب. وكان ينظر الكتب على الكتاب. ما هذا. بقى. ونظر في هذه الكتب كان نظر في الكتب التحلي و... و... وغيرها. الكتب التي حرم الشرع على نسلح لن نظر فيها. انما حرم عليه النظافيان لأنهم ليس علماء. وانا العلماء فهم الذين يجادلون النظر في اكاية الكتب لربطي على مدعي الابيان وتفنيد شبهي مداطنين. وانه ذلك العواب والمساكي الامة حتى تحضر. ولما جدعوا الاسمان مع عمر ان ينظر في الصحيحة للصحيحة عمر في الاول الثاني. كان الحديث عنه في الناس. فيحرم على البيض ورسيحة. ولذلك قال عليكم امتأوبون يا ابن الخطاب? المتأوبون عنكم الله تعالى قد ابدأكم بهذا الصغر خير كتاب. وهو كتاب الله العزيز واليكم. طم يا ربك البيض لسيحة لسيحة لسيحة. بلغ هذا مبلغ العظيم في العلم قرأ كتب الخلاطيسة ورد عبدنا. وجروح ايماني بكل شكل اليمانيين يعلم انه قرأ كتب الخلاطيسة اليمانيين وهيليين ودرسها وحفظها حكمة وقل نبى مزاعينهم تماما. واذا يجب نقضي المنطقة. فأجرع على ما يسمى من المنطقة في الكلام يعني اجرى من جنوه. واسبت ان هذا كله غراءة وعصول إلى عصول وخواعج إلى خواعج. ويذلك قال من تخلتك تخطى ومن تخطى تخطى النور. يعني الاصلاف العلم في تبرى النور في أجل قائمه في درجات محطنا الشرعي يجبه ليه إلى الفضاء والإنحان. ويذلك انت لما ديك على كل انت في كل يد في جمعة في القايا ومعطا يتلسلين نوعظم التكاثرة كباحبة نوعظم التكاثرة الجنج اللي كان مهوظ طاول كان مهوظ قبل ما يتقفه وان وصل فيه ويساك انت في اللون عقول الطلاب من كان هو بس في عقول الطلاب والتنوار لعنك اسم هذا لي خاصة الوضع الامرانية من أصل ما عنده شواج إيماني، هو جلع. جلع هو هو ولا يقول تعالى: عالم مصر، عالم هو عالم في التمام، ونحن ما نحن الا أشباه غير حقيقي. وقدم من يقول أنا ليس إنسان، على مدار يقول هذا الإنسان اليوم نمت من أنجذب من من، ثم أنا هذا برأيي هو بشر، برأيي هو ربنا خلق واحد بس إدمان إنسان، وهذا الإنسان نسي منه على مستخدمهم شباحاً. في الارض قيشته ده على كبه. او ده الوئة قديمة قديمة في, في, في موجود في هو ايه والعلم جيدة الله. والله هذا حب جميعا وكأنه احبا. قلت عين انت يريد انه مر. يريد انسان الله انت شبه ويقول انت شبه ايه والله العظيم لحظة وقولت الله وانت رعبك كل وقت مطور انه هو ايه شبه الاجوة من الشخص حدود ماذا كان اسره لله وقرأ اكيد يمكن مراقبه لا يمكن مراقبه واذا لو كانت كلها يبقى الواحد بيتنفس واحد كده بنية. مربوط عليها حاجه بيكشف على طول هو الهواء هو حاجه فارغه هو قابل للذوبان مش حقيقة. ضل واحد في امتحان عليك بقى كلام الله تعالى هذا يقول اللي في قرائن الانكار وفي صوره ناسكر الانكار دي بقى تعال عند واحد 11 اول الانكار بقى هو ربنا ايه خابوا الله تطور مطالب عند مثلا خلصت الصفه الثانيه يعني معنى ان في حقوق القرائن صح ولا الكلام بعلم متبين من المجرمين ويقول تولى جبهنا الجبع وهو موعدة ليه؟ بيقول بينا يدعون بينا عدد هو الاسم الفيسد لا يجب التقني انا هو يبقى رسيبا وشي سان بعد ذلك في تراسات العزي لما بيبقى تستير جبهنا عن هو باقي تلك كل يكون ابناء عبيد عطل فرق. خمسة وعين فين اطلع عين الان. اطلعهم الان. اطلعهم الان. وين يكون نتر. علي سهل. ينظركم السورة. يطلعهم